مش مش حاسس بالأحاسيس اللي المفروض أبقى حاسس بيه تمام فحضرتك قلت إنه مش لازم أبقى حاسس أيوة مش هو ده اللي إحنا بنتكلم به بالظبط كده تمام كويس جدا أنا, أنا لازم أنا. أبقى جاهز وحضرتك قلت تالت حاجة إنه أنا في مينيمم كده أو حاجة حد أدنى أيوة لازم أحقق لهم التالت حاجات إن أنا يبقى عندي ورد وانا انا يبقى عندي بيت ايمان, بيت إيمان او صحبت ايمة قدر الوصع بها من عمدت الانرة السبعة السبعة دول صعبين اوي فاحنا خلينا في احنا خلينا في تلاتة تمام واحد وامراته مسلا يعني اي حاجة يعني اي حد مش مشكلة وتالت حاجة دعوة تمام تمام صغر بس دعوة واقف عليه بالزبط كده فانا هاعتبر ان ده الكومبو اللي احنا ممكن يساعدنا ان احنا ندخل رمضان ونحقق منه مسلا اهداف تمام تمام تمام ده يعني ده اللي هي اللي هيخرج من رمضان بالثلاثه دول وده يعني انت لو بعد عشر رمضانات خرجت بالثلاثه دول انت بطل يعني